أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزيرون بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضايئون قول الذين كفروا من قبل نا يفكون اتخونوا احباء ام لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ويأبى الله إلا أن يتم نوره وله كره الكافرون هو الذي أرسل وَأَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُواْ اللّهَ وَيُرِيدُواْ عَلَى الدِّينِ قُلْ لَهُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَدَّعْتُمْ اللّهَ الْعَظِيمَ